بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاب تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمر فسوف يعلمون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 ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إما نحن نزلنا الذكر وإما له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم لهم برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا دياح لواقح فانزلنا من السماء وإنا لنحن حي ونميت ونحن وارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من والجاد ما خلقناه من قبل من نار السموع وإذ قال ربك للملائكة إني خائق بشرا من صلصال من حمأ مسنون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 المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتباك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سباة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يَطِيلُ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَأَدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِإِفْرَجِ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 ويلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقضوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيف فلا تفضحون وال. نعموك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فأخذته صيحة شرقين فجعلنا عليها سافلها وأنصرنا عليهم وأنصرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإن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 هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتْنَا بِهِ أَسْوَأُ جَنَّمٍ مِنْهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ عَلَيْنَا غَفُورًا إِنَّنَا كُنَّا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أُنْزِلَ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 يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين